Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fattahan mubina Liyagfir laka Allah ma taqadda min zanbika Wa ma wa yutim nirmatahu alayka Wa yahdiyaka siraqa mustقيma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 111. Soaniy biết inCal and Ahluras, apoyo Him and Gelическим net repayment. 122. Allah is watching God above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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ غَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا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 Wahai Allah, dengan segala sesuatu Dia Mengetahui. Sesungguhnya Allah telah meneguhkan firman-Nya dengan kebenaran. Janganlah kamu memasuki masjid yang haram, sesungguhnya Allah Faham apa yang tidak kamu faham, dan menjadikan tanpa itu adalah kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus rasulnya dengan hukum dan agama yang benar untuk menunjukkannya kepada وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل وفاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغير بهم الكفار